من جعل نبي الله من جعل بني آدم خلفاء في الأرض وهم سيفسدون فيها ويريقون الدماء ظلما قائلين ونحن أهل طاعتك ننزه حامدين لك ومعظمين جلالك وتمالك لا نفسر عن ذلك فأجابهم الله عن سؤالهم اني اعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهره في خلقهم والمقاصد العظيمه من استخلافهم نعم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ولبيان منزله آدم علمه تعالى اسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد الفاظها ومعانيها ثم عرض تلك المسميات على الملائكه قائلا أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون أنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل نعم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قالوا معترفين بنقصهم مرجعين الفضل إلى الله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 فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَعِنْدَ إِذْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِآدَمَ أَخْبِرْهُمْ بِأَسْمَاءِ تِلْكَ الْمُسَمَّيَاتِ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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أَبَى واستكبر وَكَانَ من الكافرين يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقديرا واحترام فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله إلا ما كان من إبليس الذي كان أصلا من الجن لكنه لكثرة عبادته الحقه الله بالملائكة ثم عاد إلى طبعه حيث امتنع اعتراضا على الله اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم فصار بذلك من الكافرين نعم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكلا منها أكلا هنيئا واسعا لا منقص فيه في أي مكان من الجنة واياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكنا فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 هو التواب الرحيم فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهن وهي المذكورة في قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقبل الله ثوبته وغفر الله وغفر له فهو سبحانه كثير التوبة على عباده رحيم بهم من فوائد الآيات الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره نعم أيها الاخوه فلله الخلق والأمر وربنا هو الحكيم العليم رفع القرآن الكريم